الطرب على يا اجيب روحي وانا يا حب عقلا فان على يا وانا يا لب سنح الوطن الغالي اعزي شبابي في وفي حبابي وعزالي لبس ناحي البلبل فذكرني بالوطن الوطن الغالي قصدت babibi o di habibi o zali يا مصر انا رضعت هواكي من الصغا وجرب دم يا مصر انا رضعت هواكي من الصغا وجرب دم احبني لكو سماتي انتي ارويا احنا والشباب نفتاكي وفذاكي روحي وعنايا ماليش يا مصر يا حبيب غيري كميل الي في يا مصر حبيب غيرك من الأيدي في الجميع دانا اللي بتربت خيرك وإزاير حالسها وابلانك دانا اللي بتربت we free cool nangi rokan na na حب الوطن فرق عليها ومني لومني بحبه دوي حب الوطن فرق عليها ومني لومني وردت شوف العين ده ورد عين من كل وردت شوف العين يا يعيش كريم يا متكريم وافضي بالروحي